مدنا فتذلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما أونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفان ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثا.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 وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُوْلَثَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَاهُ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ شَتَّ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْقُلاَ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ مَا ظَلَمُوا والمؤتфик تأهوه فرشا ما رشى فبأي آل ربك تتمار هذا نذير من نذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافرة